وَنَا قدَر اللهَّه حَقَّّ قَدْرِهِ إِذ قَُ مَا أَنْ زَل اللهَّهُ عَلَابَ شَرٍ مِن شَيْيد قُلْمَنْ أَنْ زَلكِتابَابَ الذي جَ أَبِهِ مُسَانُ رَ وَهُ دَلّ تَجْعَلُونَهُ قُرَّةَ أَعْيُنٍ سَتَبْدُونَهَا وَتَخُونُ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ لَمْ تَعْلَمُوا إِنَّكُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قَدْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَتُمَثِّلُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهذاَا كِتابابٌ أَ زَلناهُ مُبارَكُمْ مُصدِّقُ الذي بَْنَ يَدَيْ مُصَدِّقُ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ, يديه وَلتُذِرَأَُّاقُرَ وَمَن حَلَهَا وََّذِينَ يُؤمِنونَ بِالآخَِةِ مِونَ بِه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 بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم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 مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ